دعاء لقاء العدو وذي السلطان يقول اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ويقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري بك أجول وبك أصول وبك أقاتل ويقول